على شرفة منزله في أرض الغربة وقف يتأمل عادت به الذكريات إلى أرض الوطن وربوع الأهل حن الفؤاد إلى الرجوع فأخذ قلماً وكتب يقول نال فؤادي لقربكم واشتاق والافق دون لقائكم قد ضاق وانا ات عن العين البصيره تدارك قلبي برما سراتكم قد ذاق ولك كم احن وادمع عيني كم أحن وأدمعيم هلّة عزّلق ولكم فؤادي تاقا ما كان ذنبي أن أضام بحبكم أو كان قلبي ما بضن خفاقا أو كان ذنبي أن أضام بحبكم أو كان قلبي نابضا خفاقاً أو كان قلبي نابضاً خفاقاً أنلفؤاد لقربكم وشتاقاً والأف دون لقائكم قد ضاق ونأت عن العين البصيرة دارو برام فراقكم قذاقا فيكم عرفت الود أيام الهنى وبقربكم زاد الهنى إشراقا فيكم عرفت الود أيام الهنى وبقربكم زاد الهنى إشراقا زاد الهنى إشراقا فيكم عرفت الود أيام الهنا وبقربكم زاد الهنى إشراقا أحوى المقامة في ربعك موطني ولبست من حلل الهوى أقوى أحوى المقامة في ربعك موطني ولبست من حلل الهوى أقوى فهو تفير ربوعك موطني ولبست من حلل الهوى أقواطا فهو المقامة في ربوعك موطني ولبست من حلل الهوى أقواطا وسرحت في كل البلاد بلا هدى قلب الجريح وأمسه من لي سواك يضمني إشفاق وصرحت في كل البلاد بلا هدا بحيلتي إذ ما أردت فراق يا أنية القلب الجريح وأمسه العين البصيرة ذاك قلبي درام فراقكم. لعيني من بلادي نفحة نفحة فذبت فيها العين والأحداق يا موطني قال النواها الأزمة تنسي الغريبة ببعدكم بلاقا نفحة لعيني من نفحة ما فذبت فيها العين والأحداث يا بل يسقى لكل معذب ولقى Call you, they're